بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود, اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فذكرنا الجواب على من يحتدون بقول الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وأن هذا لم يكن مشروعا في زمانهم في, في, في شريعتهم حتى يستدل عليه في شريعتنا لو كان مشروعا لكان في شريعتنا ما يخالفه فكيف وهو لم يكن مشروعا بل قد لعنوا على هذا الفعل ولم يمدحهم الله عز وجل وإنما ذكر أن هذا فعل من غلب على أمرهم ليس فعل الذين أمنوا ولا فعل الصالحين والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه فعل الملعونين وليس فعل الصالحين فقول في نقول في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله لغدى النصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجده فالصحابة اخفوا قبره صلى الله عليه وسلم حتى لا يصل احد الى جواره فيتخذ القبر مسجدا ايه معنى الاخفاء انه دفن في حجرة عائشة لكي لا يدخل احد الى حجرتها في وجودها وبعد وفاتها رضي الله تعالى عنها بنى مجدرانا حول القبر لان يدخل احد فهذا ينقض استدلال المتأخرين بوجود القبر الآن في المسجد على جواز بناء المسجد على القبور، فإن القبر أخفى في داخل الحجرة لكي لا يتخذ مسجدا. ده نص صريح وواضح أن هذا الأمر كان في ذهن الصحابة خشي أن يتخذ مسجدا. كانوا يخشون أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا. فكيف تقولون الأمر منسوخ؟ الصحابة ما علموا النسخ خشوا أن يتخذ القبر مسجدا. خشى أن يتخذ بعض الناس القبر مسجدا. لذلك نقول القبر أخفي في داخل الحجرة لكي لا يتخذ مسردا والمسرد مبني قبل القبر بل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا بإجماع المسلمين فقد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين وفي الحادية عشرة توفي ودفن داخل الحجرة إلى أن تمت التوسعة من الجهة التي فيها الحجرة يعني الأول توسعة أمامية وخلفية وبعد ذلك في عهد أمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة واستع المسرد من هذه الجهة فهذه هذا للحاجة والضرورة نقول فعلى هذا يكون المسجد قد اتسع في الحقيقة حول القبر والناس لا يتمكنون بحمد الله من الدخول إلى الحجرة ليصلوا فيها فبذلك لا يكون القبر قد اتخذ مسجدا فإن اتخاذ القبر مسجدا يكون لأن يبنى عليه مسجد ويقصد بالصلاة هذا أحد الصور وأوضحها أو بأن يجعل قبلة لأنه يقال اتخذها سجد إليه او صلى إليه وقد قال نهى أن يصلى إلى القبور فهذا أشد انواع النهي وهو أن يجعل القبر في قبلة المسرد ويبني مسردا فلو بنى مسردا عند القبر سواء أمام أو خلف القبر أو عن يمينه أو عن شماله فقد بنى مسردا سوف يتخذ مسردا من اجل هذا البناء أو أن يجعل قبلة يقول نقول أو أن يدخل إلى القبر ليصلي عنده أو بجواره أو عليه يصلي عند القبر أو بجوار القبر ويدخل هناك لأجل ذلك والثلاث بحمد الله ليست حاصلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبقى إلا النية والقصد وهو أنه يشد الرحلة للصلاة بجوار القبر فمن أتى من بلاد بعيدة ناويًا أن يصلي بجوار القبر فهذا الذي اتخذ القبر مسردا بنيته وليس في الظاهر وهذا ما خشي الصحابة رضي الله عنهم منه، فإنهم خافوا أن يبرزوا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي المسلمون لزيارة قبر نبيهم صلى الله عليه وسلم فيصلوا بجواره فيتخذ القبر مسردا فرأوا أن يدفنوه في حجرته صلى الله عليه وسلم فيكون القصد اصلا إلى المسرد فإن الناس يأتون إلى المسرد بطريقة معتادة ليؤدوا الصلوات حتى الزائرين من بعد يقصدون المسجد أولا لا يمكنهم إلا أن يقصدوا المسجد ثم يزورون القبر الذي هو قريب من المسجد فلا يحتاجون للصلاة عنده عند القبر بل يصلون في المسجد وبذلك لن يتخذ القبر مسجدا هذه مسألة التي سجن فيها شيخ الإسلام ابن تاميه رحمه الله حتى مات في السجن فإنه رحمه الله تعالى كان يفتي بحرمة شد الرحال لزيارة القبر بل لابد ان تكون النية هي المسرد وتكون زيارة القبر تابعة شنعوا عليه بانه يحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يقول ذلك ولا يقوله عالم ولا مسلم بل زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم الزياره المشروعة من, من العبادات والقربات ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم المستحب على امتي ان يزور قبره صلى الله عليه وسلم الزياره الشرعية لا البدعية ولا الشركية فان هناك زيارة شركية بان يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدبر الأمر وأنه يطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكروبات ويدعوه من دون الله ويستغيث به من دون الله ويسرد له ويركع له ونعوذ بالله من ذلك فهذه من الزيارة الشركية إذا زر القبر ليفعل به ذلك فهذه الشركية وأما الزيارة البداية فهو أن يسافر من بلاده البعيدة ويشد الرحال قاصدا القبر دون أن يقصد المسجد أو قاصدا في الأصل زيارة القبر فهذه زياره بدعية وكذا إذا توسل به توسل البدعية فأن يقولوا اغ استغفر لي يا رسول الله أو نحو ذلك فأما إذا زارت زياره الشرعية فلم ينهى عنها لا شيخ الإسلام ولا غيره وهو أن يأتي ناويا زيارة المسرد قاصدا بشد الرحل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا أتى المسجد وصلى ثم ذهب بعد ذلك إلى القبر قريبا منه وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وصاحبيه وإذا أراد أن يدعو استقبل القبلة كأي دعاء ولم يستقبل القبر بل يجعله غلف ظهره أو عن شماله أو عن يمينه إن فعل فلا علاقة بالقبر لا علاقة القبر بالدعاء فهذه الزيارة الزيارة الشرعية لا ينهى عنها أحد من أهل العلم وقال صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مسارد ألا فلا تتخذوا القبور مسارد إني أنهاكم عن ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر في هذه الخطبة من أخطر طوائف أهل البدعة اللي هي أولها ألا إن من كان قال ألا لو كان لي من أهل الأرض خليلة اتخذت أبا بكر خليلة ولكن صاحبكم خليل الرحمن حذر من الرافضة الذين يكرهون أبا بكر رضي الله عنه ويسبونه كما ثبت في هذا الحديث لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وفي نفس الخطبة حذر من الجهمية نفات الصفات فقال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا لأنه يثبت صفة الخل أن الله يحب محمدا صلى الله عليه وسلم حبا عظيما والجهمية ينفون صفة المحبة ثم حذر صلى الله عليه وسلم أيضا من غلات الصوفية الذين اتخذوا القبور مساجد. والأحاديث متواترة مستفيضة في ذلك من أنفس الكتب في هذا الموضع هذا الموضوع كتاب فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله تحذير الساجد من التفضيق المسارد وإن من, الجري من الواضح الجري لكل نظر في أمر المسارد التي بنيت على القبور أن الأمر آل إلى غلو فظيع وإفراط شديد مما أدى إلى أن صناديق النذور صارت مكتظة بالأموال وذلك عند أضرحة من يسمونهم بالأولياء والله عز وجل أعلم بأوليائه وذلك أن الولاية إيمان وتقوى كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فلما كانت التقوى في الصدر قال نبيه صلى الله عليه وسلم التقوى هنا والإيمان الحق كذلك أي في الصدر وإن كان ويشمل الجوارح أيضا لكن لا بد من وجود قدر منه لا يضطر عليه إلا الله كان الجزم بولاية من لم ينص الكتاب او السنة او اجمعت الأمة على ولايتهم لا يجوز والله تعالى اعلم انما نقول فلان ولي الله بنجزم بذلك اذا كان منصوص على ولايته كاصحاب النبي ستستبقون الاولون من الانصار وكذلك الذين اجمعت الامة او من نصر ولايتهم كفضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منصوص على أسمائهم والتابعين كذلك كأويس القرنية أو من أجمعت الأمة على ولاتهم كالأئمة الأربعة والبخاري ومسلم وأصحاب السنن وهؤلاء الأئمة الكبار فأما أن نجزم بغير ذلك فنقول نظن نرجو أن يكون من أولياء الله الصالحين الغرض المقصود أن التحذير من اتخاذ القبور مساجد كان لسد الذريعة إلى الشرك لأن الغلو في الصالحين كان هو السبب في وجود الشرك في من قبلنا كما وقع من قوم نوح عليه السلام فقد غلوا في ود وسواع ويغوث ويعوق ونس ثم عبدوهم بعد ذلك قال غير واحد من السلف عكفوا على قبورهم وصوروا لهم التماثيل فجمعوا بين فتنة التماثيل وفتنة القبور فوقع ما نهى الله عز وجل عنه من الشرك ولابد أن نعلم أن هذا الأمر مما لا يختلف فيه الحال من زمان إلى زمان بل أزمنة المتأخرين التي تشتد فيها الفتن وأكثر فيها الجهل أو لا بالتحذير أما قول بعضهم إن هذا النهي كان أول الإسلام نهي عن اتخاذ القبور مسادد كان في أول الإسلام ده خلاف الحقيقة لأن النهي عن اتخاذ القبور مسادد كان إيه في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تقول في أول الإسلام إلا أن يكونوا بيجعلوا إن أول الإسلام دي بعنا العصور الأولانية وإن بعد الخمسة قرون زال النهي ده تصور البعض ان الامة هي اللي بتغير الاحكام ان الرسولان يكونوا مات على حال وبعد ذلك الناس زال عنهم وكذلك إن هذا النهي قول بعضهم ان هذا النهي كان اول الاسلام حيث كان اكثر الناس يعبدون غير الله ولكن لما استقر الاسلام وانتشر التوحيد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم انتخاذ القبور مساجد هذا القول لا يعد كونه ذيانا لا يدري قائله حقيقة ما يقول اذ يلزم من ذلك ان الفتنة كانت تخشى على الصحابة ولا تخشى على من بعدهم أتظن ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يا الصحابة يمكن يقع منهم الشرك وأنتم متأخرون لا يقع منكم إذ من أتى بعدهم استقر عنده التوحيد يقولون يزعمون أن من أتى بعدهم استقر عنده التوحيد والبعد عن الشرك أكثر من استقرار هذا الأمر عند الصحابة نعوذ بالله من هذا الظن فقد أحسن هذا المفتري الظن بنفسه وأقرانه وسأ الظن بالصحابة رضي الله عنهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني وقد شهد الله لهم بالإيمان وأخبر باهتداء من آمن كإيمانهم فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فكيف يأمن أحد على من يكثر فيهم الجهل ويقل العلم بنص الحديث أنه قال من أشرف الساعة أن يكثر الجهل ويقل العلم يقول نقول فكيف يأمن أحد على من يكثر فيهم الجهل ويقل العلم أمرا لم يأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة لم يأمنه النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم على صحابته وأما الدعاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجازه بعد ذلك فهو أبطل الدعاوى فهي دعوة بلا برهان ولا صحة فاين في السنة هذه الإباحة وهذا التجويز كيف وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة قبل أن يموت بخمس وفي سياق موته صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحديث الصحيحة الحديث الذي ذكرناه الذي رواه مسلم عن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل الحديث في آخره فلا تتخذوا القور مسارد فإني أنهائكم عن ذلك وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قور أنبيئهم مسارد قال غير أنه قالت فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا وإن استدلوا على ذلك لأن الصحابة جعلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسريده فهذا جهل على جهل إذا أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا قبره صلى الله عليه وسلم في حجرته لا في المسجد ولم تتم توسعة المسجد حول القبر إلا في عهد بني أمية وقد كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله واليا على المدينة حينها والحقيقة أن توسعة المسجد النبوي بهذه الطريقة أمر لا يدمه عامة العلماء يعني يقولون المسجد النبوي كده على الوضع هذا يحتاج وجوبا إلى التغيير عامة العلماء يقولون لا يحتاج إلى التغيير وإن ورد عن بعض التابعين إنكاره إنكار التوسيع من هذه الجهة وكانه كأنه خشية مما يحتج به المسجد على وضعه الحاضر على كونه يجوز اتخاذ قوله لكن عامة العلماء يقولون ان هذا مما لبأس به للحاجة وهو ان الوضع الحاضر للمسجد لا ينهى عنه ولا يلزم تغييره ويقولون مادم احد لن يتمكن من الدخول إلى الحجرة فلن يتخذ القبر مسجدا وعلى هذا فلا حادة لتغيير الوضع الحالي ومن العلماء من يقول ينبغي لمن يسر الله له إعادة عمارة المسجد أن يخرج القبر منه لسد الذريعة لا لأن القبر قد اتخذ مسردا أو أن المسرد مبني على القبر لا يقول ذلك عالم بل العلماء كلهم مجمعون على أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على الحالة التي هو عليها الآن على الحالة التي هو عليها الآن في, في سقط مشروع ولا ينكر على على الحالة التي هو عليها الآن مشروع، ولها الفضيلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأما أمر النية فلا يمكن لأحد أن يحاسب عليها يعني الذي يحصل من ذلك نيات لا يمكن أن نحاسب الناس على نياتهم كمن عبد النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات فلا يلزم من ذلك أن يكون القبر قد اتخذ وثنا يعبد لأنه لا يستطيع أن يظهر ذلك حول القبر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد واحد في نيته بأن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم هذا في النية لكن في الظاهر لن يكون وقد استجاب الله تعالى دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يرى حول القبر إلا الموحد الراكع الساجد لله في المسجد بفضل الله لا يرى إلا الركع السلد في المسجد، ولا يعكر على هذا أبدا ولود من يعبد النبي صلى الله عليه وسلم بنيته فإنه بذلك لا يضر إلا نفسه ولا ياذب بالله وعلى ذلك فالذي يشد الرحال ناويا القبر للمسرد لا يضر إلا نفسه ولا يكون القبر بذلك قد اتخذ مسردا والله تعالى أعلى وأعلم مسألة كيف كانت تصلت سيدة عائشة رضي الله عنها في الحجرة مع أن فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنها بقيت نحوا من أربع وأربعين سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قيل إنها توفيت سنة خمسين وخمسين وقيل سنة خمسين للهجرة وأيضاً وجود قبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بعد سنين هل كانت تخرج من الحجرة لكل صلاة؟ قال بعض المعاصرين ذلك بعض أهل العلم المعاصرين في الجواب عن هذه المسألة يقول أنها كانت تخرج ليس هناك دي أن كانت تصلي في الحجرة وهذا لم ينقل وهو بعيد بل الذي لا نشك فيه أن كانت تصلي داخل الحجرة كما كانت تفعل في حياته صلى الله عليه وسلم وقد أضيف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر أبيها ثم قبر عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وليس في هذا دلالة على جواز الصلاة في المسارد المبنية على القبور وذلك أن عائشة رضي الله عنها لم تقصد القبر بالصلاة وإنما كانت تصلي في حجرتها، ولو أن إنسانا دفن في بيته، مع أن ذلك خلاف السنة. واحد دفن في بيته لأي سبب من الأسباب. السنة أن يدفن في مقاضي المسلمين، لكنه دفن في بيته، فلا تحرم مصلىت في هذا المنزل، إلا أن يجعل إلا أن يجعل القبر قبلته، يجي واحد يصلي إلى الإيه؟ إلى القبر، إذا قد اتخذ القبرة مسراً. فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه الى القبور سواء في ذلك القاصد وغير القاصد يعني لو واحد مش أصد يصلي ولكنه صلى ينهى عن ذلك وينبه فقد ورد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه راى انس بن مالك يصلي الى قبر وهو لا يدري فقال القبر القبر فظن انس أنه يقول القمر فرفع فرفع راسه الى السماء فقال له أمر إنما أقول القبر لا تصلي إليه فتخطى أنس حتى جعل القبر وراء ظهره رواه البخاري معلقا فلا. نعم أيوة بس ما يكونش فيه بناء نقول أيوة يجوز الصلاة في ليت قد دفن صاحبه فيه بشرط أن لا يجعل القبر أمامه وأن لا يقصد من بعيد ليصلي بجوار القبر فأما إذا بني مسرد يقصد للصلاة عند على هذا البيت إذا تحول هذا البيت إلى مسرد نهي عن الصلاة فيه لأنه قد اتخذ مسردا فأما إذا كان يتخذه منزلا فلا يتم اتخاذ القبر مسردا إلا بواحده من هذه الثلاث التي ذكرنا أن يقصده أن يبني مسردا أن يجعله قبلة أو أن يدخل ليصلي عند القبر يقصد القبر بالصلاة فهذا ليس بحاصل عائشة رضي الله عنها لم تقصد القبر بالصلاة هذا كان, بيت كان بيتها ولم يزل فهي لم تقصد القبر لأجل ذلك ولم تكن تصلي إلى القبر نحن لا نشك أن الأستاذ عائشة رضي الله عنها كانت لا تستقبل القبر بالصلاة لأن النبي صنعنا عن ذلك فكيف ما يزعم زاعم أنها كانت تتخذه قبلة لا يمكن ثم هي لم تكن تنوي التبرك بالصلاة إلى جوار القبر لأنها كان بيتها كما ذكرنا ومعلوم أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم كانوا كثيرا ما يدخلون عليها للاستفتاء وسماع الحديث وما كان أحد منهم يتعمد أن يصلي بجوار القبر تبركا بذلك وعلى هذا فالمنزل الذي فيه قبر لا تحرم الصلاة فيه إلا أن يكون القبر في القبلة أو أن تشد الرحال إلى هذا المنزل مع اعتقاد بركة الصلاة بجوار القبر كما تفعله بعض الطرق الصوفية فبعض المشايخ مدفون في منزله ويأتيه أفراد الطائفة في أيام المولد يصلون بجواره هؤلاء قد اتخذوا القبر مسجدا وإن لم يبنوا عليه مسجدا فلا شك أن فعلهم داخل في النهي وأما من كان مقيما في المنزل في ذلك المنزل ويصلي فيه بطريقة عادية فلا ينهى عن الصلاة فيه والله أعلى وأعلى. ما احنا لسه قايلين الله بنقول اذا كان القبر في اتجاه القبلة لا لا يصلي في اتجاه القبلة في اتجاه القبر لا يجعل القبر قبلة سواء قصد او لم يقصد يجعله خلف ظهره خلاص لو هو هو القبر قد ايه يعني القبر هياخد البيت كله علشان هيحرف ازاي يروح حتى بعيده عنه يجعله خلف ظهره نعم محتاج يصر ينبههم لو أن رجلا وجدته يدخل إلى مسجد به قبر وهو لا يعرف فقل له يا فلان القبر القبر في أي مؤمات أي مخلفة أخرى حالة لا مش عرف أنا اسمع على البعد كده مسألة هل تبطل الصلاة في المسجد الذي فيه قبر أم تصح مع التحريم أم تصح مع الكراحة نقل عن الشفائية رضي الله عنه رحمه الله تعالى أنه قال وأكره أن يبنى على القبور مسجد ثم قال أكره هذا للسنة والآثار وأنه كريه والله تعالى أعلم أن يعظم أحد من المسلمين بأن يتخذ قبره مسجدا. وقال لا في ذلك الفتنة والضلال على من بعده من ذلك هذا النص من الشفائية رحمه الله سبق نقله نقلنا ليس نصه ولكن معناه. من ذلك ظن من, من هنا ظن بعض متاخرين أن نصلت في المسارد المبنية على القبور مكروه مك على المصطلح الحادث بمعنى أنها كراه تنزيه مكروها وهذا من الأخطاء الشائعة عند بعض المتاخرين أن يحملوا كلام المتقدمين على اصطلاح المتاخرين ولا يظن أبدا بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى ولا غيره من العلماء. أن يق أن يقصد كراهه التنزيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا على من فعل محرما، لا يلعن إلا من فعل محرما. بل دل اللعن دليل على أن الفعل كبيرة من الكبائر، وهذا هو الراجح أن اتخاذ المسارد على القبور كبيرة من الكبائر. وأما قول الشافعي رضي الله عنه أكره، فهو من الكراهه الشرعية، كما قال تعالى عن الشرك. وعقوق الوالدين والزنا وقتل النفس وغير ذلك من الكبائر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها هو صريح في أن ذلك من باب كلام الشفعي صريح في أن ذلك من باب سد ذريعة الغلور في الصالحين أنه قال أخشى عليه وعلى من بعده الفتنه أخشى على من بعده الفتنه قال وليست العلة في ذلك حصول النجاسة من صديد الأموات إن الحقيقة أن أو ما يصيب الأرض من آثار أبدانهم فإن هذا ليس بإلا لأن المؤمن لا يندس كما قال صلى الله عليه وسلم فهو طاهر حيا وميتا على ظهر الأدلة وليست في العلة أيضا أنه قبر أو قبران أو ثلاثة كما فرق بعض المتأخرين من الحنابلة فقالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبارات والحمام وهو أحمد ولا يسمى مقبرة إلا إذا كانت ثلاثة قبور فأكثر فالبعض يقول إذا كان قبرا واحدا أو قبرين جاد وإذا كان ثلاث حر الصحيح أنه ليس كذلك العلة كما فهمها الشافعي رحمه الله أنها خشت الفتنة والضلال بالغلو المذموم وبعدين الحديث اللي هو حديث أم حبيبة وأم سلمة أنهما رأت كنيسة بأرض الحبشة قال وذكرت ما فيها من الصور فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مذبلا وصوروا في تلك الصور أولئك شر الخلق عند الله إذا ذن العبد الواحد الرجل الصالح زي الرجلين زي الثلاثة ليس هناك اعتبار بذلك فمجاوزة شرع الله في حق الأموات العلة إنما هي خشية الفتنة والضلال بالغلو المذموم ومجاوزة شرع الله في حق الأموات من الدعاء لهم والترحهم عليهم يعني الشرع هو ان احنا ندعلهم ونترحم عليهم لا طلب الدعاء منهم فضلا عن دعائهم هم انفسهم وطلب قضاء الحاجات منهم وكشف الكروبات مما هو شرك صريح فالغرض المقصود ان الصلاة في هذه المسالة حرام قطعا فان مجرد بناء المسجد على القبر حرام فاذا قصد الصلاة في ذلك المسجد لاجل القبر كانت الحرمة اغلب فاذا كان القبر في القبلة كانت الحرمة أغلظ وأغلظ أما بطلان الصلاة فهو منقول عن إمام أحمد ورجحه ابن وابن القيم وهو قول الظاهرية وهو قول موجه يعني له وجها خصوصا لمن كان يأتي المسجد معتقدا فضيلة الصلاة عند القبر فهو بذلك يقصد عين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أن عليه أن يعيد تلك الصلاة والحالة هذه وهو من آتى إلى المسرد ليصلي بجوال القبر أما إذا كان لا يعتقد أن في هذا المسجد فضلا زائدا وإنما صلى فيه لأنه كان قريبا منه أو لمقابلة شخص معين أو نحو ذلك عايز يحضر درس علم مثلا ما علمه بوجود القبر أو كان متأولا يرى أن الصلاة لا تحرم في هذه الأماكن فالصحيح أن هذا يكره تحريما ولكن في بطلان الصلاة نظر لأنه لم يفعل منهي عنه لذاته وإنما فعل ذلك بغير قصد والله تعالى أعلم أما إذا كان لا يعلم وجود القبر وإنما علم بعد انتهاء الصلاة ففي حديث أنت السابق أنت دليل ظاهر على أنه لا يعيد تلك الصلاة لأن أنت رضي الله عنه مشى في الصلاة حتى جعل القبر خلف ظهره ولم يخرج من الصلاة ولم يبطل ما كان منها إلى القبر هذا مذهب عمر وأنس ولا نعرف له مخالفا مخالف من الصحابة. فالصلاة في هذه الحالة صحيحة وهو معذور لعدم علمه بأن في المسجد قبرا، ولكن إذا علم قبل الصلاة فالواجب عليه أن يخرج منه ولا يصلي فيه حتى وإن كان هو المسجد الوحيد في المكان فأرض الله واسعة فليصلي في أي مكان وليست هذه ضرورة تبيح له أن يصلي في هذا المسجد فالضرورة المتصورة في ذلك أن يحبس في هذا المكان ويخشى أن يفوته الوقت فحينئذ يصلي ولا شيء عليه لأنه كاره بقلبه ولا يستطيع غير ذلك فهذه بعض المسائل المتعلقة باتخاذ القبور المسجد فالناس فيها طرفان ووسط بالرغم من خطورة هذه المسألة وكثرة الابتلاء بها فإن بعض الاتجاهات الإسلامية يستهين بها ويطلق عليها أنها من صور الشرك الساجد الساذج تهويلا من خطرها بعضهم يرون عدم الخوض فيها لأن ذلك ينفر طوائف من الصوفية مما يؤدي بزعمهم إلى تمزيق الصف الإسلامي وهذا كلام منكر فليجب أن نبلغ الحق وننكر الشرك وإلا فكيف نسكت عن أمر هو في الحقيقة ذريعة للغلوب في الصالحين الذي يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل وعلى الجانب الآخر الطرف الآخر هناك من يسأل عن حكم الصلاة خلف من يصلي في المسارد التي فيها قبور. يعني يقولك الشيخ فلان ده بيصلي في مسجد فيه قبر يبقى هو كأنه كافى بذلك كأنه يلحقه بمن يعبد القبور وينذر لها ويطوف بها وهذا من الإفعاد كيف نحكم على كل من صلى في مسجد البدوي أو أبي العباس أو غيرهما بأنه يعبد القبور دون أن يكون قد صرف شيئا من العبادة لغير الله فانه لا يوصف بالشرك إلا من دعا صاحب القبر أو نذر له أو سجد له أو حلف به معظما له كتعظيم الله أو طاف بقبره معتقدا أن ذلك أفضل من الطواف بالكعبة أو حتى مماثلا له أو طاف متقربا إليه بذلك الطواف إلى الميت أو صرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله فهذا هو الذي يعد مشركا أما مجرد الصلاة هناك حتى وإن قصد الصلاة بجوال القبر تبركا فهذا وإن كانت صلاته باطلة على ما رجحنا إلا أنه لا يكون مشركا بذلك الشرك الأكبر يعني كذلك من يدعو الله بجوار القبر فهذا مبتدع ضال إلا أن بدعته لا ترقى إلى الشرك الأكبر لكنها ذريعة يخشى على صاحبها من ارتكاب الشرك الأكبر ولا ياذب الله ثم إن من صرف شيئا من العبادة لغير الله تعالى فلا بد ان اقامة الحدة عليه قبل ان يكفر بعينه بشدة الجهل في هذا المقام وكفرة التلبيس على الناس فيه والله تعالى اعلم ذكرنا ان الحديث ان ابا جندل دفن ابا بصير وبنى على قبره مسجدا ضعيف مرسل وان صح لم يكن فيه حجة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك ليس في أن اطلع على ذلك اقره وهو ان كان قد وقع من بعض الصحابة الذين غابوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستضعافهم يعني كان مستضعفا فلم يعلموا نهيه عن ذلك يعني ابو جندل كان محبوسا في مكة طول المدة فلربما فعل ذلك لانه لم يعلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا لو صح الحديث فكيف وهو من مرسيل الزهري ومرسيل الزهري ضعيفة قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بالجملة فمعنا اصلان عظيمان احدهما لا نعبد الا الله أن لا نعبد إلا الله والثاني أن لا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بإبادة مبتدعة هذان الأصلام هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عمل قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قال يا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة وذلك تحقيق قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بإبادة ربه أحدا وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا لا تجعل لأحد فيه شيئا وقال تعالى ام له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأمن به الله وفي الصحيحين عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ في الصحيح من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود في الصحيحين وفي الصحيح وغيري ايضا